توكل علي ما يعاتل قدرك يا توبين ارضك ما انت في جسمي مثل روحي سكنت وانت في قلبي مثل نفضي قريب انت في جسمي مثل سكنت وانت في قلبي مثل نبضي قريب جرين حبك بدمي والعروق رضعه طفل مع حلو الحليب جرين حبك بدمي والعروق طفلنا مع حلو الحليب يا وطن حبي أرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب يا وطن حبي لأرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغير بالكلام ما يعادل قدرك العلي حبيب لو تلطفنا لغير حبي حبي ما يعاد جدك العالي حبي <تصفيق> يا وطني <تصفيق> <يا> وطن. <تصفيق> <يا> وطن. <تصفيق> بن ارضك ما يشيل يا وطن مهما كتبت من القصيد, والله على, قولي يا وطن مهما كتبت من القصيد والله على قولي حسيب ما يعبر عن شعوري والغرام انت طيب الفارق كل عن كل طيب ما عن انت طيب عن كل طيب يا وطن حبي له ارضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب يا وطن حبي له ارضك ما يشيب والحياه بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام ما يعاد قدرك علي حبي لو العالي حبيب ما <ميقعد> يعادل قدرك العالي حبيب يا